الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ali واصحابه ومن اهتد به ده. يجوا يباسي خاله يتربين لو خالاني كوا أبيته هو يخشى ويستعبد وخوي تعالى واتهر عبدك بزانية كأجرى نيشان اتياب ولا قال نيشان اكاني بيشوك بس ما كت. أو خوي تعالى يخشى. بس لو اكين او امتي إسلاما هل لو كاتيك شيطان حاتو تسر زوي لقلباك دايت من آدم وحواء بيخرجني بهيشي ويك لقليك لسر الدين بمين نوى ببرأيتي وبخشويستي فأخوي أويتي له مدة قوس ساعات يكاب ما كاب دشمني كثيري شونك لسر إما ولي كراه هما دشمني كمان ها أبغاك نم Then for example, a man has been quickly asked whether he can find himself for his highest otros days. Then he is Quadrant with and that's us. And so the other ones who listen to know the percentage that you caused by himself the difference between us is because he grows the landscape. The شئنيك ولا هر جيئك ولا هر كاتك حتى الروح قيامه بلا يا ابو ايمن اما اوليا كان يا خوي اوليك لين ذيكن فركك وحيان بوكاه شلون خويا تعالى أكا بو تاكا تاكا وحي اكابو يا قمركاني كبه فيها تشاكان ولا تشاك كان وخرافه ما كان وحي خويا كابو اوليا كان يا خوي, خوي كحد شي خرافه له الايمان بك جانگر به انسانه کن بدین نو به این سی شو انجام دادند دشمن کاملاً سنزور بود. حتی جن و که چی شیطانه یا حتی انسانی که شیطانیه یا همه دشمنی توی انجام سرند جیبان. دائماً آوانا لقی میده صلاتا بونه و دشمنانه. یعنی او بد رجای تاریخ تماشا کند بوه پیامبران و پیاوچاکان و حتی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 حزب حزب لا ين لا ين. واد لكن حميرتي ليكت انا ندلمزك وتاقال تنشت انا وجي الرقلي اخو اخا دي زبشي تدرو سلام اليناكي تشكلا سر بيريتوني لا سر ريزيتوني لا سر جماعاتي توني لا سر فلانيتون فيك يضلنين وايا وانا موقعا زور زحمت هنا نوي امتك بو يك بو يجريس ريس هابي اهم دوج من هابي هبي لنا خش معنا نبي زبزان يجل على متكاني خوشي خويت علىك الله أن يكون شفيقا على جميع عباد الله رحيما بهم شديدا على أعدائه كما قال تعالى أشدّا على الكفار رحماء بينهم يا سورة فتح خويت علىك وصف إواناء كأله جل بيا غماره صلى الله عليه وسلم أتى له جل بيا بي أبي أم صفته التعبير يا سورة فتح خويت علىك يا فرم محمد رسول الله فيت على شات محمد رسول اخويا ان محمد صلى الله عليه وسلم كسيجنب وهو مستشقه كانوا كافر كانوا ملحد كانوا الله يكون اخويا شي بيغمبري شي كابلا العرب اوه يا بس، على محمد رسول كافرة. كافرة الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله شي رسول الله محمد المصير الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد الله محمد الله محمد رسول الله محمد رسول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وانال الاخواته والله بتحقيق كافر وكثير بالاخواتي انا ايوانال الاخواتي انا اوه يا ابو شواز او, أو يهود نصارى او شيء او شيء اتاد اي ام كفرانا كايمانيا باب اخواجه بالله ايماني باخواته بي مال كافر ايم كافر شيطانيش ايماني باخواته بسوناله محمد الرسول الله. قال دروكا. أجر بجلا إقراري بيناكا يعني ناتسم منهج ورسالة كي. شاك شاك خواب بناسي يغمر بناسي صلى الله عليه وسلم. بحشت وجه النبناسي كلا سير برنامجي نروي شتي خوي تعالى تيناوي. أبي خالص بيبقى خوي تعالى. جاب زان المبعتات شيء محمد الرسول الله. إن جا فرمه والذين معه أو أناي كلا قالوا يغمر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 با خوانید سریه کتیب خوید، بالام کافر اگه خاین نصر سر من. هزار جون با مسلمانه این، بالام کافر اخاین نصر کشکلانی برزی. آو هم الیات و برکه، آو خلا تا، آو خوش ویستی خوانی لدلا که، آو ایمان اگه یانم آو پناگرین باخواید تا، آو ایمان ده میه هلاوشیت او. یک لواشتنی ایمانی به هلاوشیت او، آو حزب که ایکافر سرب که مسلمانه. و الله ایمان ده و اتفق علماء برنت مشاكل لكتابي شرح هاتوا لباب الردة يا و باب بخنها و ليست شيء له ايوا كتابي فقه كتابي شريعه اخينتها الا اوكساننا بكوا طيبت بندن بدراسه كردون وتدريس ذني كتابه كما مصان طلب كان كل يوم عاد كان هروند خلوا كتابي شرح زانه برو باب الردة خلينا تناد اوان يضبطينا كان تنالد أوان يشكايلينا وهرحبر على الورقة تطبيق هناك لكتاب الردة زاد لشوار صد نقطة بعزة على إيمانك دلوا وشيء توأقي يقل مانقي هندق لو أنا بيوسن بدلوا هندق لو أنا بيوسن بزاروا هندق لو أنا بيوسن بكردواتوا الله يجر مانة تعب إيمانك دلوا وشيء تو أو خطرني أبي أبزاني دراسة لبرو پی خوشبونی اوی که کافر بسر مسلمان عذابه، ابیته های لوسانه وی دین اجدالی خود با. هایتا که به منلاشیده او علی الكفار، زور تند لسر کافر کان، زرق استور لسر کافر کان. جایی فرمی رحماء و بینهم، رحمه کان بیکتی، بیکتی آن خوشه. ولا يقولون في الله لومة لائم ولا يصرف عن الغضب يقولون الغضب له صارف به يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب تعالى كيف الغضب يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب يقولون ان الغضب كاكريش دين هذه النيه اخو اما الشيطان نيتوا اما بخو اخوا وتي قران فرمى لسوره طه يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا براسي باسي لحين قال دو قران انت بقربان قران الله كل هذا کی پیاده و نبی؟ این شانه گانی کفر و کافرین هزار لعاب با خواب که کجیمی و کفر رو عرخوار درگاه بسیم ناله که بی ناله کی؟ رسم کی؟ هاموشتی که الله عزیز بسیم و بپشتی. است اما شاید زور بیفانی لگان کنایو کافرگانی بیانی. امینالم نایو خواب یا قمر حالو اصلا آج برج نیا. یا قمر حالو اصلا لذلیا بول لذلیا با لرد فعلی او قصیه. والله قال Если Мухаммыд محمد ему не ID' блOP, то оформитьсяhave в content. Но такой же не видит, да и он не избежит от того, чтобы не у répondre к applicable 분들이 были в певре, но так вообще не fall. Ну я не могу посчитать. Поскольку я буду говорить, что美味andan, а это не заговорили из правланы. То есть, если друж magic,造то есть нужные территории. Они будут оставлять вот где и другие真的是, насколько لا يا اهل المواسا لا دلا داينا لا عملها داينا لا كدواه لو تاداينا ابي امانه بزاني كاتك ديني اسلام دينك بريتيه التي لا اعتقاد وقول وعمل لا شكليات نيه لا شكليات ناو كمان سيتانبي الله كمان سيتانبي دج مناتي شبكه خاله تلا خاله كان اويا جا في أبو باب جينا سر ما فرعونك أو أنا تان كقرآن خونه أما است وإن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم بستوتان واتان علماء يجل السياسي كان فرعون أبو خالجي فرفرتك طبعًا هو كسانيك لنا وعرزي أو عجيان كبت يكامل وقال كه قال بني كان ككانت يخوي زو لزماني بقمر يوسف فهاتبون بوأب بقمر يعقوب بخط أي برت برت شو في العولنا وبره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 فتفشل وتذهب الريح حتى توماس اللي ايمانش بس ما كان استبابي نستر واقعي امره اگر تو اتوب بيباشتك ابي تو يكدزبي استم يكدسين حتى لو انيك ولا دروي خالي ايمانش يكدزني مشكله كاوه بخوم انا انا على لين هاي صالح حتى تو قديمه تماشاشك هو ذا كان اولويه اول اولاء انقلي فلانك هذول اقلي فلانك هذول الكتري يعني بيل الكتري يعني ناوي حتى بهي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 ها چه بي ابو قسبكه او هم ملايه وهي بالركن المجاهد القائد الطيجي اي والله انتم ماكه ابو رشقيامه دبي اول بردمي شي او لو زماني ابو نمردن امانه تركبه زوربي زربي سر برزبو أو يقال الحق سر برضو أو يقال الباطل سر نزب إيه استجواب تعرش القيامة شروره لبروا مرة دش ما براكوكا براك أو كا مرة دروا إلى سر بنوسا وتقدير بنوسا بدها خوابه بوبيدشمنية بو كثيرين كاكة بوبيرقمال لا يقبل إيه استلنا أو مزيسها الشخص يتقدير و كعمران وايد والله وبالله أخلاقه أنا ترسي تفهم بس شيء تام فيها لمن؟ كأكبر بزام تسيالم، كأكبر بس خوار راستا. دس پاشي، تساو پاشي، داين پاشي. زين حرام، عرق حرام، كمر حرام. اجنا قد بابر الله نبيا قود من الله كانت. ربك النخوا. ما لنا وقب رك يا سلامت من بروجي قامت بسنا باهش. لما زاتر تام بي أو تراها؟ لما زاتر نبي أو تمن؟ أخ بو، بو دش مني يكبين. دورة بحر ما بري يكبين. دورة باريزا كان ما انهرامي. خشاوست كسل اه السلام عليكم بدل ما السلامي خو لد براكم سلامي خو لد براكم يا ربي نشي تجحنم يا ربي شنو مال السلامت بيه يا ربي مالو حال السلامت بيه السلام عليكم خو انا يا ربي او هاي في سلامي ليك بس لد ركته عليه خو انا ود بره رقي رقي لهتي شكر اسبيريتونيا اما حقيقه نيا هم مسجدك ان الله علماء قد لد خو دربي بزوري خلتينا مسجدك زوري طواف كركان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 او كاتب فرل مان فرل بدل دل جبدر مان او هاي نتو خال خال كان ان يستقل في حق محبوبه جميع ماله واحواله واقواله فلا يراها قط الا بعين النقص والازراء عليها اخر خال كلا او خال ان يا باس يكن ان شاء الله دو هي نسر او هو كاراني كابيتو الراچشاني محبتي اخويا يعني تو برسي الي باشا يسار مو علامه تاعنا من ثاني باش تش السبب يا كي الرامش شي ترو خوشويستي مو دروسك او ام بيول لدس كانديداتو او باسك ان شاء الله او هو كاراني كابن الراچشاني محبتي اخويا تاع على اما اخر حاجه كي استباس يا واكن مو علامه تاع قلت يا تاع بيع اخوات خوشوي اوی جوه کا ل حق خو شویست کی خود تا کہ خوایا حمو کاری چی بزانی حمو کاری چی خود بزانی بزانی کا کم ترخمیل کردو ل حق تکبر لنی عجب لنی امسادو دو کاس بازا کین دو کاس کسچن قران حمو لبرہ شون یو جکا نژیکی باش صدقات يعني زور زور. والله من اللي دل يا عجب يجي الله. هامن تشن باش مو أخالكش هيزناك. يعني وانا كان وكمن. كسيكش مانها. خو الناسه ووحيد وياخو فرست. الحمد لله. والله من جناحيها دائما أكروزيت أو بصر جناح كاني أو زليلي جناح كاني واللي قالوا دائما أجري. ولا معلق مين باش بوشي. شكل زليل. أما زليل بخسر بزنك. بتماشى كن دوش شخص تماشى كن. أنا قريش متكبر بيه. بامشيله شيلة جلتوه أنا به، هاي كس بس بسيرك لخطو تكبر زور على أو صفة دي، تنها لواجوا أنا بوخوي المتكبل، على كجوريه بصرها مخلقة كان يا، استي أو توني تو عبدي عبد، تو عبدي، تو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 يعني صفة الزليلي وإنكسار وإيمانك أي أونداقورا والتوحيد كي أونداقورا أو أصلاً جناح كان وزني لا أس حديثي بطاقة النبي سوى حديثي بطاقة حديثي كذار عظيمة لك أبلاك رشقي أمداه ننبو محاسبة كردن نوت ناصج الجناح ها حرس جيلك بقدر بينايشاو هانو درجة هريتي لا قلعة كوركرا بس كاي ها لا على ظلمناكم أمر لا يخوات على يا يا يا الدكا والله مستحق <تصفيق> شتيكته لا يا ما توحيدكته إيمانكته إنكساركيته هذا لا إله إلا الله برون بهن بيخنسره كأي خنسر يستجى ما بعاصم أنا توحيدان كان عمل عمل أساسا كم يق عمل باشترى عمل ابي بوكسان دغري بباريرو دغريال بيه بتاو الله لا الكاركاني تعجبو كبر, كر... كبر تزور لو خوا زلوا که وقت بخششی خواه بتوی بخشی ون یه زکت و طاعت کت و ایمان کت یخواهی خود نیا. ابی جان من اوی که ای کم هی خوشت فضل می یعنی وقت خواهیش باریکد آیاتی او پاریب که بخیر یا او پاری اگر کاتیک اینجا کت ویک دستت خوش بی ایشکی باشد میگه خدا خوی خودت. ابی آو هدی خواه اما همی خودت خواهی جان. زور سپاس دکم. هی تو نیا که عالمی تو نیا مصدوانی شد به بیا اراد و قدری خواه هم مشتی با قدری خواه و آخر از چه بلام tools مسئولی لجنا حکم مسئولی لجنا حنیک ایکی چه کار کرد به بیا خواهی خوته هتی خیر قلم نهایی تو نیا هتیش شر قلم نهایی خم و خم کردو ما خم بر پرسیارم لی آواهی نگل خویت علی. وقدروا اعلى من ان يضى نفسه واعماله له قدر اخو زور ابي لو غورتر بيه كتو راضي بنفسه لاعمالي خوت قد راضي من الاخوت فهو اشد شيئا احتقارا لها واذران عليها زور زور ابي خض بكم بزاني ابي خض بكم ترخم بزاني اجى لو اذا غفل عن مرادي محبوبي اجته بيعقابي لو يك دوا كردوي. ولم يوفي حق حق اخواننا تاب اليه من ذلك التوبه اهل الكبائر انسانك اخوي قايخوش بي كله حق اخوي تعالى كم ترحميك ابي توبيك بكات شلون كس الزناك كا قتلك بينا قشوب اريد اخوي قشبي ابي تو او كم ترحميد اوه بلا وقرزبي فالتوبه لا تفارق ابدا توبه أو كس قد أو كسوالدة وبن يعني معدلة جرتوا بلاي خواي تعالى الله ده من ت تعبار من شيء زور زور ك كس كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم عندی خواهیم این آوا دانیش حاشیه لری آوا آوا دانیش تمکن ایست لسر آوا وقتی کم کش دیادی تو متن نکرد و تو خالی پخش بخوا. صندقایت وای فرق دویم پیغمبر سلام کدایی خوشبند کی کاتی ساعت و روز و ماه و سال فوتی این دایی خوشبند نکی. چون ک نزدی نو یعنی چی معنایی تو این تدریل خواهد داشت یا بودنی لیکه من یستم ظرم خورد و آن دانش تو خواه حاشیه لروده خواه کاتم رو اشت باید هر هاتوش لش را علی لکاتی ات قسمکا ذکر مکا آشتان مکا و شنی آنیه تو جلی خواه لیرا توش یابم خواهد داشت یا بودنی لیکه من باید علماهانی زو یعنی پیغمبر صلاصم خوی این فرموبس انسان گرچه نلک میک بخو بسپشت راز بیات واقع نکب بسپشت آبکیاتو حضصیات دعاء كناها وقتي للسرق أو بني بره, بره أي فرموا يحسب من اللي قيماد يقيم طبعا زانني وكايش برصيبة تيلة بسرعة دزقري بس يوم نشتتهم بس كتير أخو برميت كتير تي يعني ك بيرس دقينا بك كتير تي أخو أكيد ببشته الله سبحانه وتعالى أخو دعوة اللي من أمك على أنت ذبيب كارو، شن كات ما رجت؟ جاء أم جورك ساني كأوهان توبته لون وتوبه غيره لون، توبة ما تريش ما وكل ما زداد له زداد معرفة بحقي، شنك تو خوات خوجب وشهودا لتقصيري وشاة أدابيك ومقصيري كم ترخم لبرامر خوية تعالى فأعظمت بذلك التوبة توبه إن جابيب التوبة تشي يعني التوبة نوعية كاكا خوية تعالى فرمي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبين نصوح شيئا ولذلك كان خوف أشد وإزراء على نفسي أعظم ترسكي زور زور ابي وكم ترخمي خوي بلا زور قرص به أوكاته وفي الجمله توبه المحب الصادق العارف بربه وبيحقي هي توبه وسواه محجوب عنها اما توبه او عائلتي اصلا أو توب. توبة هي يا ها او رعلي توبة, <تصفيق> توبه يا بيت او بيلوكي ها او بيلوكي توبه يا توبيلكي يا توبه يا ه بتوان لو تو بیاب کی خواب ما پارس. اما علامت خوشی استیون هر کسی اویی که استباس مکت است لو لو در سالی استان ما باسکی لروژان را بردو اویی همون یک کوب کاتو او خوشی است او خوی خویت تعلق خوش دوا کم ای شو ایم شوم صلیمانان. علوان بین من یکم جار خمی خوامه آه اگر درب عبی نسان وابی اینجا خمی اومه عبی هم همکسی وابی یکم جار خمی خویم أم خسانيكم والله بس لبر خادري فارسني قبرك ما نقيامتك ما نشكو الدنيا الرواس صد صال وجيه هرب ما له بجيب له شنا دبي بجي هالجنة دبيب بجيب يالي شنا هالعز وكرامته والسر بزيد للدنيا بحق يا بنا حق هرب أبي بجيب الله عليه وسلم لدوره وبيني صحابة لس قبل بس سريع شوي لا يقبلك دستكك بجريان أو عند الجريان أولا عليك لحديث قالك كوتة مثل هذا كان ما والله هي بزهر ماري أخذ شور خواة فر من أقيم الصلاة الذي تقوله خواة ولا لامبر من ببار الامبر لسه كزب في الياض ناك ينشك الخودك عبادة كي لو ما كر هو كسيق لدعته الله او ام بوك اخ جاري خود هولبا ان جاكرشتي كام بوك دي بشرعي ختير يوم بنوصل لدعاء ولا صدقات ولا حج فزلوش ثاني كناش بيشي كني استفاديني سبحانك الله والحمد لله شدوا الله لا إله إلا